يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَعِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ بينكم كاتب بالعجل ولا يأبى كاتبا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له وفلئ واستشهدوا <تصفيق> شهيدين إلا إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تكلموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجيه ذلكم أقسطوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ الله il annat